والله الذي لا اله الا هو ما لم يكن لك غار حراء لن تكون مؤمنا لكن لا اطالبك ان تصعد الى جبل قاسيون وان تبحث عن مغاره اطالبك ان تخلو بنفسك كل يوم في زاويه من بيتك وان تفكر من انت لماذا انت في الدنيا اين كنت قبل ان تولد وماذا بعد الموت ولماذا خلقنا ثمر الذي خلقنا ولماذا جعل العمر قصيرا ولماذا يموت الانسان فجاه وماذا بعد الموت وما حقيقه النفس هذه اخطر موضوعات يجب ان تعرفها لذلك اذا قراتم قوله تعالى قل هل ننبئكم بالاكثرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحصدون صنعه والله اعرف انسان من بلد اخر في شمال افريقيا بلغ ال80 وعنده اموال لا تاكلها النيران وفي ال80 اراد ان ينسق كذبه كيف يفكر؟ قل هل ننبهكم بالاكثرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اخوتنا الكرام حينما تكتشف الحقائق يشعر الانسان بفداحه الخساره عرضت في ندوة تلفزيونية صورة فرعون فرعون موسى حقيقة وقد أخذ إلى باريز ورممت يده من الفطور والعفن الذي أصابها وهي مغلفة بالشاش وقلت هذا هو الذي قال أنا ربكم الأعلى وهذا الذي قال هذا هو ما علمت لكم من اله غيري حينما ادركه الغرق قال امنت بالذي امنت بي بنو اسرائيل كل ذكائك وكل بطولتك والنجاح كل النجاح والفوز كل الفوز والتوفيق كل التوفيق في ان تفكر في ساعه مغادره الدنيا الى اين لذلك ماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام في غار ثور كان يفكر في ملكوت السماوات والارض كان يفكر بالحقائق الكبرى اخواننا الكرام نحن احيانا تستهلكنا الدنيا تاخذنا انسان كل همه في تخفيف ضريبته وكل همه في توسيع بيته وكل همه في تزيين بيته وكل همه في شراء مركبته وكل همه في الاستمتاع بالدنيا وكل همه ان يسافر وكل همه ان يلتقي وكل همه ان يفتخر وكل همه ان يستعلي على خلق الله لكن هموم الانبياء ما هي والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو بالافق الاعلى انت في اي افق انت في افق حاجاتك الدنيويه يعني في انسان صغير جدا عند الله همه الوحيد ان يزداد دخله فقط في انسان همه ان يعرف ربه في انسان همه ان يهدي الاخرين في انسان همه ان يكون في مرضات ربي العالمين قل لي ما الذي يهمك اقول لك من انت ماذا فعل النبي في غار حراء كان عليه الصلاه والسلام يتعبد في غار حراء الليالي ذات العدد وكان يعتكف في كل سنه شهرا باكمله وسيدي خديجه كانت تاتيه بالزاد والطعام والشراب الك مع الله خلوه الك مع الله مناجا الك تفكر فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء داخل ماذا بعد الموت ما مصيري بعد الموت حصلت على شهاده عليا ثم ماذا اخر شيء نعوي الدكتور فلان او المحامي فلان او المهندس فلان او الحاج فلان او عميد اسرتهم فلان الطبيب فلان مستشار سابقا سفير في بلد معين بعد الموت لا في سفاره ولا في منصب ولا في رتب ولا في شيء جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتكم ما حولناكم وراء ظهوركم بيت 80 مليون فرشوط من ملايين التزينات 12 مليون للرخام استيراد من ايطاليا صاحب البيت في باب صغير عايد في قبر من دون كسوي طبعا على العظم ايه اخواننا الكرام تعبد النبي في غار ثور تفكر في كليات الحياه في حقائق الحياه الكبرى لذلك لما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم من الأربعين ومن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة الآية الكريمة أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير معنى النذير كما جاء في تفسير القرطب في تفسير القرطب قال النذير هو القران الكريم انت في طريق السفر ترى شاخفه كتب عليها منعطف خطر او تقاطع خطر او منحدر شديد او طريق زلق او ضباب هذه اللوحات في نذير توضع في مكان مبكر طبعا اللوحه تكون قبل البنعطف الخطر لا بعده بعده لا قيمة لا قبله قبل التقاطع الخطر قبل البنحذر الشديد فالقرآن بيّن أن هناك موتا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون القران بين ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم الزوجة احيانا تضغط على زوجها لانفاق لا يملك اساسه من شدة الضغط عليه يمد يده الى الحرام فيعاقب ويفضح وتكف يده فيرى ان اعدا اعدائه زوجته التي ضغطت عليه في القران يبين فالقران نذير يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ماذا يفعل الانسان بالملايين المملينه من اغرب القصص ان اكبر غني يهودي في بريطانيا اسمه روسل من كثره ثروته كان يخرج الحكومه البريطانيه احيانا يخرجها خزانته غرفه بكامله دخل مره الى خزانته اغلق الباب عليه خطا وصاح بأعلى صوته قصره كبير ومن عادته ان يغيب عن القصر كثيرا فلما غاب عن اهله ظنوا انه سافر بقي يصيح ويصيح الى ان ادركه الموت جوعا وعطشا فجرح اصبعه وكتب على الجدار اغنى انسان في العالم يموت جوعا وعطشا اولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاكم النبي احد كبار اغنياء لبنان انشا له قبرا في اجمل منطقه مطل على بيروت وله طائره خاصه وقعت الطائره في البحر دفع ملايين لانتشال جثته لم يعثر عليه لكن عثروا على طياره يعني ما تمكن اي يدفن في هذا القبر اخذ الحياه القران نذير والنبي نذير يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا حذر الا يرب نفس طاعمه ناعمه في الدنيا جائعه عاريه يوم القيامه الا يرب نفس جائعه عاريه في الدنيا طاعمه نعمه يوم القيامه الا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهيم الا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم نبي نذير ان عمل الجنه حزن بربوه وان عمل النار سهل بسهوته الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني قران نذير والنبي نذير الان وسن ال40 هو النذير من دخل في ال40 دخل في اسواق الاخره لو اردت ان تنقضي 10 ايام في مصيف جميل اليوم السابع تنعكس خطته تقطع بطاقات العوده تشتري الهدايا تجمع الاغراض من دخل في ال40 دخل في اسواق الاخره ومن بلغ ال40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار الى متى انت باللذات مشغول وانت عن كل ما قدمت مسؤول تعصي الالهه وانت تظهر حبه ذاك الامر في المقابل شنيع لو كان حبك صادقا لاطعتك ان المحبه لمن يحب يطيعه سن ال40 هو النذير والذي بلغ ال60 صابح ماسي معترف المنايا بين ال70 يعني اي سنه تعيشها بعد ال60 مكسب اذا دخلنا في ال40 دخلنا في اسواق الاخره فكيف اذا دخلنا في ال60 فكيف إذا كان الإنسان في الستين مراهقاً همه امرأة لا تحل له أين هو؟ قال أيضاً الشيب نذير وردت في بعض الآثار القدسية أن يا عبدي كبرت سنه وضعف بطره وانحنى ظهره وشاب شعره فاستحي مني فانا استحي منك احب سلاسا وحبي لثلاث اشد احب الطائعين وحبي للشاب الطائع اشد شاب بمقتبل الحياه مرجل يغلي وهو طائع لله ما من شيء احب الى الله تعالى من الشاب التائب ان الله يباهي الملائكه بالشاب التائب يقول انظروا عبدي ترك شهوته من اجلي احب ثلاثه وحبي بثلاث اشد احب الطائعين وحبي للشاب الطائع اشد واحب الكرماء وحبي للفقير الكريم اشد عنده صححتين بضع بصحنك تفضل عنده غيره على فقره كريم واحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع اشد ياكل مع الخادم يدعى فيلبي في مكان بعيد متواضع يرى فضل الله عليه وابغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد التعبير العامي عند الكبرى جب حمرة تعمل عملية سد وجه وعملية نفخ وعملية ترميم وتعديل أنف وزرع شعر حتى يغدو شاباً الا ليت الشباب يعود يوما يعني كل سن له كماله في الاسلام نعم وابغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر اشد يعني على ايش وابغض البخلاء وبغضي للغني البخيل اشد معه اموال لا تاكلها النيران ويحاسب على البرهم والقرام كان من أربعين عام كان في سيارات إلى المهاجرين الإجراء إلى شورى فرنك خمس أروش إلى آخر الخط فرنك ونص سبع أروش ونص أنا أذكر ذلك في أغنياء يركبون إلى شورى فقط ويمشون الى اخر الخط الا يمشي الحال يوفر قرشين ونص فقط هكذا الشحيه اخوان مرض خطير كيف السرطان مرض خطير ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفرحون لذلك القران نذير والنبي نذير وال40 نذير وال60 نذير والشيب نذير والمصائب ندير او قبل قبل بضعف بصره تبع نظارات بسوس اسنانه لركب جسر واسنان متحركه تعب ع مفاصله انحنى ظهره معه اسيد اوريك معه شحون ثلاثيه سمعه ضعيف ايده عم ترجف ما معنى هذه التطورات؟ الا معنى يعني يا عبدي قد قرب اللقاء بيننا هل انت مستعد لذلك؟ اللقاء اقترب في دلائل يعني كان من الممكن ان يتمتع الانسان بشبابه حتى الموت كان من الممكن لكن شاءت حكمه الله بتغير شكل الوجه ما في واحد منا ما عنده صوره حينما كان صغيرا في فرق كبير كثير انسان sorted بالعشره غير بال70 غير ب80 فهذا التطور في تجاعيد الوجه في شيب الشعر في ضعف البصر في ضعف القوه في اعراض في الهضم وفي القلب وفي اللي مر استاذ لي رحمه الله مداعبا اللي سبحان الله انا من 50 سني انسى من هلا لا <تصفيق> طبعا ف الانسان هذا نذير تقدم السن اعراض هذه تؤكد انه اللقاء قد اقترب هل انت مستعد طيب المصائب نذير والله يا اخوان هذا الموضوع من ادق الموضوعات نحن احيانا بعض الدول تعمل عرض عسكري يكون في دولة مجاورة عدوه فهذا العرض العسكري سلاح المدرعات سلاح الطيران المشاة الصواريخ هذا العرض العسكري ما اسمه في الحقيقه اسمه رساله الى الدوله الفلانيه احيانا تجرى مناورات مشتركه بين دولتين من اجل ماذا؟ من اجلي ان نرسل رساله الى دوله ثالثه. نحن متحالفون ضد هذه الدوله. الان الاسلوب الجديد اسلوب رسائل عمليه. الان المصائب التي يسوقها الله لعباده الذي الدليل. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا لذتبع اياتك من قبل ان ذل ونخزا انا ساوضح هذه الحقيقه بمثل طبعا مثل تركيبي طالب فصف خامس قال لي ابيه مره احب الا ادرس قال له كما تشاء على اول كلمه ولا نصحه كما تشاء غدا لا تذهب إلى المدرسة بدءا من الغد لا تذهب إلى المدرسة فالساعة تسعة عشرة شي مريح لا في فئة بكير ولا في كتابة وظيفة ولا في معلم مع وعصايا ولا في وظيفتك وجيب أبوك بتاع الساعة اتماعش أكل عشر بيضات ألاهن كالون الذي عسينه ما عشيه مع رفقاته والله شي حدو قضى سنوات وظن أنه أذكى طالب على وجه الأرض ارتاح من المدرسة هذا كبر بالسن لا معه شهادة ولا معه حرثة ولا له محل ولا طبيب ولا مهندس ولا متزوج ولا عنده أولاد لا وريب الطريق أم حقد على أبو جاء إلى أبي قال له يا أبتي انا يوم قلت لك احب الا ادرس لما لم تضط طعني على وجهي لما لم تركلني بقدميك لما لم تعنفني انت سبب شقائي واضح كثير في طلاب بكون ابوه قاسي جدا لكن بيتفوقوا بالدراسه ويصبحون شيء مرموق بالحياه لولا الله يرحم الوالد لولا عنايته لولا شدته لولا انه تابعني لما كنت بهذه الحال صدقوا ايها الاخوه لولا ان الله يسوق لهؤلاء المسلمين هذه المصائب لقالوا يوم القيامه ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى اذا ما هو النذير المصائب عنده بقاليه ويرتكب فيها الفاحشه يضع لافته نحن في الصلاه تكون هو في الزينه احترق المحل بكامله جدد المحل واعاد الكره احترق مره ثانيه هنا في هذه البلده لولا ان الله يسوق المصائب للناس لا يرتدعون اذا النذير المصائب بتمنى على كل اخ كريم ان يفهم الشده فهم توحيدي الشده حينما تاتي المصيبه الابتلاء ابو فهم ارضي فهم شركي وفي فهم توحيدي بوصلتك ان تفهم الشده والضيق فهما توحيديا لا فهما ارضيا يعني زلزال الا اقتراب بالقشر الارضيه ما انتفع هذا التفسير العلمي لكن ما بكفي فتبين الله لماذا اصاب هذا البلد بهذا الزلزال هم كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصرحون استحي لا بد من ان تفهم المصائب فهما توحيديا يعني بيرو قصه نشوحه قصه رمزيه شوحه التقت في سيدنا سليمان اكل يا سليمان الحكيم ربك عجول ام مهول يعني يمهل ام يعجل فسال ربه قال الله له قل لها انني مهول على التراخي مأني رأيت اناسا يشون لحمه فخطفتها وطارت بها انه والله مهول علقت باللحمه قطعه من الفحم المشتعل لم تنتبه لها وضعت اللحمه في عشها فاحترق العش كله واحترق اولادها فعادت الى سليمان الحكيم اسلهالك تكت لي ما هو هو عجول طلع فسال ربه قال له الا ذا حساب قديم هذا <تصفيق> حساب قديم المصيبه رساله يا اخوان رساله من الله اسمعوا هذا الكلام من لم تحدث المصيبه في نفسه موعظه فمصيبته في نفسه اكبر الله عز وجل كيف استدرج نخبة نخبة نخبة اغنياء العالم الى سواحل الهند في ايام البرد في كانون اول 25 وهناك الجو دافئ وجو استوائي والبحر رائع والغابات العملاقه والغابات الاستوائيه والمنتجعات من فئه السبع نجوم أناقة وبذخ والحطاط وشزوز ودعارة بلاد جميلة جدا والذين في هذه البلاد أغنياء جدا وجلسوا في أماكن من فئة العشر نجوم فجاء ذلزال سنمي فأراهم النجوم ظهرا خمسة وعشرين ألف من نخبة أغنياء العالم لقوا حتفق هناك كيف تستدعو الله عز وجل هي رسائل رسائل 400000 طفل معدل دعاره هنا 400000 يقول بعض رؤساء هذه الدول يستخفر ليس عنده بنت واحده عذراء بلاد تعيش على الجنس والدعاره رس 100000 قتيل 5 ملايين مشرد لا يمكن ان يعاد بناؤها قبل 10 سنوات دمر كل شيء زلزال سولومي هذا لا يلغي ان هناك مسلمين توفاهم الله لكن كل انسان يموت على نيته المسلم له موت خاص او له حساب خاص اذا المصائب نذير قنوط الاقارب نظير انسان من استمع والنظر والله يعني ابي قريب له مع بعض اصدقائه سهره اسبوعيه كل سبت احد هؤلاء الاصدقاء لطيف المعشر مريح الروح صاحب دعابه صحته جيده جدا رشيق ياكل ببدقه بالغه خضار فواكه سلطات يمشي كل يوم كل وسائل طول العمر بوفرها عنده فقال انا ما بموت انا بطول اموت هيك اه بالضبط قال انا بطول اموت شو اللي لماذا انا اشوف صحتي شوفوا نشاطي والرياضه يوميه اكل مدروس راحه بال ما عندي مشكله سمعت في طيبه مريح بالبيت كلام مقنع مطول ليموت هذا السبت الثاني كان مدفون تحت الارض السبت الثاني بالضبط وجاءكم النذير بعض الاقارب يعني في مجموعه من الشباب ادوا سهره اسبوعيه احد شاب في مقتبل الحياه يعني في الثلاثينات بالملعب وعي بخسره بالدماغ سكت دماغي مع سكتة قلبيه تتعظى من حوله اذا النذير القران والنبيون وسن 40 وسن 60 وشيب الشعر والمصائب وموت الاقارب اولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير اذا ماذا نفعل في دار حراب او ماذا نفعل في غرفتنا الخاصه نفكر اين كنا وماذا بعد الموت نفكر من اين والى اين ولماذا فكر